فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم نكفرن أحسن الذي كانوا يعملون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 ولئن جَاءَ نَصْرٌ من ربك لَيَقُولُنَّ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أوليس الله اللَّهُ بما بِمَا فِي صدور العالمين الْعَالَمِينَ الله اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل الخطاياكم، وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون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 لكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إذكا إن الذين تعبدون من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 وما على الرسول إلا البنا أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يبدئ اللَّهُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَشِيرُ وَالشِّيْرُ فِي الْأَرْضِ فَاضْرُ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 يَتُوقُونَ وَمَا أنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ولقاء وأولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا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 وَإِنَّهُ فِي آخِرَتِنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ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 الصادقين قال رب صرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا قالوا اننا نهلك أهل هذه القرية ان كانوا ظالمين قَالَ إِنَّ فيها دوطا قالوا نحن أَعْلَمُ بمن فيها لنلجينه وَأَهْلَهُ إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا بهم سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين رويت رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بيّنة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا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 خلق الله اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ما مَا أُوحِيَ من مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ عن عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ولذكر الله اللَّهِ والله يعلم ما تصنعون ولا تجادروا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهنا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَا الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰذَا أُولَٰئِكَ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الكافرون وما كنت تتنو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون بل هو آيَاتٌ بينات في صدور الذين أُوتُوا العلم وما يجحد بآياتنا إِلَّا الظالمون قالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتنى عليهم إن كَانَ رَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ كَفَى بالله بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أولئك هم خاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لا العذاب ولا ياتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يرشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوكوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين أرضي واسعة إن أرضي واسعة فأيها يثاب كل نفس زائقة الموت ثم إليا ترجعون والذين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 لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر الله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 أليس في جهنم متوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين